قوله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إلى قوله فإطعاموا ستين مسكينا قد قدمنا الكلام عليه موضحا في سورة الأحزاب في الكلام على قوله تعالى وما جعل أزواجكم الله تظاهرون منهن أمهاتكم وبينا هناك كلام أهل العلم وأدلتهم ومناقشتها في مسائل الظهار ومسائل أحكام الكفارة بالعتق والصيام والإطعام وبينا أوجه القراءة في الآية وقوله تعالى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قوله إن الله بكل شيء عليم قدمنا ايضا الكلام عليه في آخر سورة النحل في الكلام على قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وبينا هناك معنى المعية الخاصة والمعيه العامه والآيات القرآنية الدالة على كل واحدة منهما وكذا قوله تعالى ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان فقد قدمنا الكلام عليه مع بيان الفرق بين النجوى بالخير والنجوى بالإثم والعدوان في سورة النساء في الكلام على قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقه أو معروف أو إصلاح بين الناس قوله تعالى ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم قال بعض أهل العلم معنى ألم تر إلى الذين تولوا ألم ينتهي علمك إلى الذين تولوا وقد قدمنا الرد على من قال إن لفظة ألم ترى لا تتعدى إلا بحرف الجر الذي هو الى ولا تتعدى بنفسها إلى المفعول وبينا أن ذلك وإن كان هو الذي في القرآن في جميع المواضع فإن تعديتها إلى المفعول بنفسها صحيحة ومن شواهد ذلك قول امرئ القيس ألم ترياني كلما جئت طارقا وجدت بها طيبا وإن لم تطيبي والمراد إنكار الله على المنافقين توليهم القوم الذين غضب الله عليهم وهم اليهود والكفار وهذا الإنكار يدل على شدة منع ذلك التولي وقد صرح الله بالنهي عن ذلك في قوله جل وعلا يا ايها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم وما تضمنت هذه الآية الكريمة من كون المنافقين ليسوا من المؤمنين ولا من القوم الذين تولوهم وهم الذين غضب الله عليهم من اليهود في قوله تعالى ما هم منكم ولا منهم جاء موضحا في غير هذا الموضع كقوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم إلى قوله تعالى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء قوله تعالى اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن المنافقين اتخذوا أيمانهم جنة والأيمان جمع يمين وهي الحلف والجنة هي الترس الذي يتقي به المقاتل وقع السلاح والمعنى أنهم جعلوا الأيمان الكاذبة وهي حلفهم للمسلمين أنهم معهم وأنهم مخلصون في باطن الأمر جعلوها ترسا لهم يتقون به الشر الذي ينزل بهم لو صرحوا بكفرهم وقوله تعالى فصدوا عن سبيل الله الظاهر أنه من صد المتعدية وأن المفعول محذوف أي فصدوا غيرهم ممن أطاعهم لأن صدودهم في أنفسهم دل عليه قوله اتخذوا أيمانهم جنة والحمل على التأسيس أولا من الحمل على التأكيد كما أوضحناه مرارا وهذان الأمران اللذان تضمنتهما هذه الآية الكريمة وهما كون المنافقين يحلفون الايمان الكاذبة لتكون لهم جنة وأنهم يصدون غيرهم عن سبيل الله جاء موضحين في آيات أخرى من كتاب الله. أما إيمانهم الكاذبة فقد بينها الله جل وعلا في آيات كثيرة. كقوله تعالى في هذه السورة ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. وقوله تعالى يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه الآية. وقوله تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس وماواهم جهنم الآية وقوله تعالى وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون وقوله تعالى اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون وأما صدهم من أطاعهم عن سبيل الله فقد بينه الله جل وعلا في آيات من كتابه كقوله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا وكقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا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 وقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة فلهم عذاب مهين أي لأجل نفاقهم كما قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار الآية قوله تعالى لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا الآية قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه إلى قوله خيرا منها منقلب أيها المستمعون الكرام حسبنا في هذا اللقاء ما مضى وسيعقبه بيننا إن شاء الله لقاء آخر نكمل فيه ما كتبه المؤلف في تفسير سورة المجادلة فحتى نلقاكم بإذن الله نستودعكم الله